وَقطُلُهُمحيَثُ سَقِفْتُمُهُ وَأَخْرجهُم مِنْحيَيْث أَخْجُوكم وَقطُلهُمحيَتُثَقِتُوهم وَخْجُهُم مِنْحيَثُ أَخَْجوكُم وَْفِتْنَةُ أَشَدّ أَشَدُّ مِنَ القَتْ ولا تقاتلوهم منذ المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه ولا تقاتلوهم منذ المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فاقتلوهم فان قاتلكم كَذَالِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ كَذَالِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنْ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ فَإِنْ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عدوان إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم فمن اعتدى عليكم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 لُكَه وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فإن فما مِنَ الْهَدْيِ فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة ولا تحلقوا رؤوسكم حتى فمن كان منكم مريضا أو به مَنْ, من أو أو كانَانَ مِنْكُم مرِيلبًا أَ بِه أذَمِّوأْسِه فَفِدَةُم مِص مِن أَ أو صَدقَة أَ أو نُسُك أمَ كَك فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَلَنكُنْتَ عَدَلَ الْعُمْرَةِ إِلَى مِنَ الْهَدْيِ فم لمْ يجد فَصيا مُثلاثَفَةِأَيا مِ فِي الحَجج وَسَبعٍَ إذ رجعكم أملَم يجد فَصياثلاثفَةِأَامِ